الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة الثالثة من هذه الدورة العلمية المباركة بإذن الله جل وعلا وقد خصصت للكلام على تاريخ بزوغ الطعن في الصحابة رضي الله عنهم فليتفضل الأستاذ يزاه الله خيرا أشكورا لا رحمنا الرحيم إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أن بعد فبعد أن تكلمنا في المحاضرات السابقة عن منزلة الصحابة رضوان الله عليهم في كتاب الله جل وعلا و. سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الحجج والأدلة الصافعة على عدالة الصحابة وأيضاً ما جاء في أقوال سلف هذه الأمة وعلماء أهل السنة ما يكفي ويشفي بإذن الله تعالى ثم جاءت المحاضرة الثانية حول بيان جهود الصحابة رضوان الله عليهم في حماية الإسلام وجهادهم بالعلم والسنان من أجل نشر دين الله تعالى بين الأنام تحقيقاً لقوله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا جاءت هذه المحاضرة بإذن الله تعالى للكلام حول تاريخ بزوغ الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم وقد قسمت هذه المحاضرة إلى فصلين اثنين وقبلها أو قبلهما مبحث تمهدي فتناولت في المبحث التمهدي حقيقة الطعن والسب ما هو وما ضابطه عند أهل العلم والفصل أما الفصل الأول فتناولت فيه حكم الطعن في الصحابة وسبهم على وجه الإجمال يعني طعنهم وسبهم جملة والطعن فيهم وذكرت أيضاً حكم الطعن فيهم أو السب على وجه الإفراد أي طعن آحادهم دون عموم الصحابة وأن الفصل الثاني تحدثت فيه عن نشأة الطعم متى ظهر وأهم الفرق أهم الفرق الطاعن في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم بما يقتضي كفرهم أو فسقهم أو فسقهم، فأقول مستعيناً بالله تعالى حقيقة الطعن والسب تظهر حقيقة الطعن بمعرفة الدلاله اللغوية لهاتين اللفظتين، أولن الطعن كما جاء في القاموس العلامة اللغوية ابن ثالث. الطعن أصل صحيح الطاء والعين والنون أصل صحيح مضطرب وهو النخص في الشيء بما ينفذه ومنه هذا ليس بكلام ابن فارس ومنه من شر الوسوات الخناس والنخص في الشيء بما ينفذه أي غرزه بعوث تأخذ عوب وتغرب شيء فهذا النهر وهذا هو الطعن أصله ثم يحمل عليه معاني أخرى ويستعار من ذلك الطعن بالرمش طعنه بالرمش أي نخسه بالرمش فنفذ فيه ويقال تطاعن القوم وطعنوا وهم مطاعنين في الحرب ورجل طعان في أعراض الناس كما جاء في الحديث لا يكون المؤمن طعانا أو ليس المؤمن بالطعان ولا بالسباب ولا بالفاحش البديء وتقول طعنت في الرجل طعنانا طعنانا وطعن عليه يطعنه أو يطعنه ويطعن طعناً وطعناناً أي سلبه أي سلبه تكلم فيه بما يعني يشينه بما يعينه هذا معنى الطعن فيه أو دلالة الطعن في اللغة أن لفظة السب السين والذاء أصرم واحد ايضا والمراد به القطع اصل السب القطع ثم اشتق منه الشتم ثم اشتق منه الشتم والسب الشتم ولا قطيعة اقطع من الشتم سمي السب او سمي الشتم ثبا لانه سبب القطيع بين بينك وبين من سببته بينك وبين من سببته فأصل السبب كما قال ابن فارس القطع ثم اشتق منه يعني الشتر وجاء في اللسان السب القطع سبه سبا قطعه واستدل من كلام العرب بقول ذي الخرق الطهوي فما كان ذنب بل مالكي بأن سب منهم غلام فسب على قيب كوم طوال الضرع تخرب بوائقها الركج بأبيض بي شقب باكير يقطق العظام ويجري العصب أراد بقوله بأن سب منهم غلام أي عير, عير بالبخل عير بالبخل فسب على قيب إذنه أنفة مما عير به وتقول السبسة إذا قطع رحمه والتساب والتقاطع والسبب الشتم كذا جاء في لسان العرب لابن المنظر هذا معنى أو حقيقة السبس في اللغة أما في الاصطلاح فأكتف بكلامي على مين ابنين شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله وكلام الحافظ ابن حجر قال شيخ الإسلام تيمي في بيان حقيقة السبس والطعم قال هو الكلام الذي يقصد منه الانتقاص يقصد منه الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم منه السرب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداته حقيقة السرب الكلام الذي يقصد منه الانتقاص والاستخفاف ثم أشار إلى غادر وسأتي إلى كلام آخر في بيان ضابط السر قال وهو ما يفهم منه السر في عقولنا يعني ما فهمه الناس في عقولهم أنه سر على اختناف اعتقادات فيعتبر السببا وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص الوصف بما يقتضي النقص وحد السبب وضابطه العرف كما قرر ذلك الشيخ الإسلام في التعريف السابق وقال أيضا في بيان حد وضابط السب قال رحمة الله عليه فما عده أهل العرف سبا وانقطاع أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك ونحو ذلك فهو من السب فلا تي الآن الإنسان ويتلفظ ألفاظ ويفهم منها الناس الطعن ويقول ما قصط وما أردت وأصل الكلمة يقول أنها في اللغة ليست بطعن هذا غير كافي في تبرئته بل إذا تلفظ بلفظة في عرف الناس سب وهو يعلم ذلك أن الناس تعارفوا على أن مثل هذه الألفاظ سب وشتم وإن كان لها في اللغة محام العدة فلا يتعلل بمثل هذه العدة فما تعرف عليه الناس وما فهمته عقول الناس أن هذه اللفظ أن هذه اللفظة تعد عيبا وتنقصا واستخفافا بالمقول فيه عد الرجل سابا عد الرجل سابا الفصل الأول حكم الطعن في الصحابة وسدهم وآطاره على الشريعة أولا نتكلم عن حكم الطعن في الصحابة وسدهم سبق أن ذكرنا أن أهل العلم أهل السنة والجماعة أجمعوا على عدالة الصحابة من لابس منهم الفتنة ومن لم يلابس الفتنة وقد ذكر الحافظ ابن كثير الباع في الحديث، فقال: وأن من شجر ما شجر بينهم بعده صلى الله عليه وسلم فمنهم ما وقع منه أو ما وقع من غير قص كيوم الجمل ومنهم ما كان عن اجتهاد كيوم السفيف والاجتهاد يخطئ ويصيب ولا تصحبه معدوم إن أخطأ ونأجور أيضا وأن المصيب فله أجران اثنان إلى آخره كذل. يريد بذلك أن ما حصل بين الصحابة في الفتنة لا يسلبهم العدالة ولا يقضح في فضلهم وعدالتهم بل الجميع دائر بين إما دائر بين الأجر والأجرين بين الأجر والأجرين وقد جاءت كلمات الصحابة أو كلمات السلف والعلماء والأئمة في بيان حكم الساب والتشديد في حق من سب الصحابة رضوان الله عليهم جملة أو سب أحد أحد ومن ذلك ما جاء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أذن أنه قال لأبيه يعني عبد الرحمن بن أذن هذا خزاعي مولى بن خزاعة وهو صحابي صغير كان في عهد عمر رضي الله عنه رجلا وولاه علي رضي الله عنه على هرثان قال قلت لأبي يعني عبد الرحمن بن أجزة ما تقول في رجل سب أبا بكر رضي الله عنه قال يقتل قلت سب عمر رضي الله عنه قال يقتل هذا حكم من قا من أو تكلم في أبن بكر وعمر عند عبد الرحمن بن و بعض أهل العلم يرى أن يقتل ويكتف بجلبه وحبته حتى يتوب ويراجع وإلا خلد في السجن حتى الموت قال الإمام مارك رحمه الله من سب أبا بكر وعمر جلد, جلد من سب أبا بكر وعمر جُلِدَا وقال القاضي يار الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لسبهم كفر وإن لم يكن يعني مستحلا فتقه أو فتق وذهب بعض الأئمة وبعض العلماء إلى أن سب الشيخين أبا بكر وعمر كفر وصاحبه لا تقبل ثوبته كما ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته أنه قال من سب الشيخين وطعن فيهما كفر ولا تقبل ثوبته ولا تقبل ثوبته وبعضهم عمّم ذلك في القلفة الأربعة عثمان زيادة على الشيخين عثمان وعلي يرى كفر من طعن في, في هؤلاء الأربعة، أما من تكلم في عموم الصحابة وسبهم يعني على وجه العموم سواء بما يفسقهم أو بما يكفرهم، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن سينا رحمه الله أن من كفر عموم الصحابة أو جلهم أو استقائهمهم أو جلهم. فإنه كافر لا يشك في كفره فإنه كافر لا يشك في كفره لأنه يقتضي ماذا؟ إبطار الشريعة يقتضي إبطار الشريعة كما نص على ذلك أبو زرعة الرابو قد ذكرنا كلامه في المحاضرات السادقة قال العلامة المالي في القرطبي في شرعه على مسلم. قال لا خلاف في وجود احترام الصحابة وتحريم سبهم ولا يختلف يعني لا خلاف بين أهل العلم ولا يختلف في أن من قال كانوا على كفر وضلال كافر يقتل وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ونقل عليه الإجماع وأن من شك في كفر هؤلاء فهو كافر من شك في كفر من كفر عموم الصحابة أو فاستقعوا فهو كافر ما شك في كفر هذا الصنف لا يشك أيضا في كفره قال كافر يقتل لنا يعني علة التكثير ما هي لأنه أنكر معلوما من الشرق فقد كذب الله ورسوله قال وكذلك الحكم فيما انتفر أحد القلافة الأربعات أو ظل لهم و ظاهر كلام القوطي بأنه يحكي عدم الخلاف في هذه المسألة لأن من يعني كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضل لهم فلا يختلف أهل العلم في كفر هذا الصن ثم اختلافه هل حكمه حكم المرتد أو حكمه حكم الزملق يعني إن كان حكمه حكم المرتد فاستتاب وإن كان حكم حكم الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال ويقتل على كل حال أيضا من المسائل التي نقل فيها الإجماع على كفر من طعن في أحد الصحابة الكلام في عرض عائشة رضي الله عنها. من قذف عائشة أو تكلم في عرضها يعني من فاحشة، فهذا أيضا لا خلاف في حكمه، في لا خلاف بين أهل العلم في كفره، لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب لله ولرسوله، وقد نص الله تعالى على برأتها في سورة النور، لذلك قال القاضي أبو يعلى، كما حكى أن عنه ابن حجر. الهيثم في السواعق محرقة أنه قال القاضي أبو يعنى من قبث عائشة رضي الله عنها مما برأها الله منه كفر بلا خلاف كفر بلا خلاف وحكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم غير واحد من أهل العلم وأيضاً ذكر ذلك القرطبي في شرحي على مسلم واختلز فيه غيرها من يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يقتل قادث احدى زوجات النبي سوى عائشة لا لا خلاف في مسألة عائشة انه كابل اغسلها فقط بباقي الزوجات فقيل يقتل قادث مهل لان ذلك اذا للنبي عليه الصلاة والسلام وقيل يحب ومنكل على قولين والصحيح أنه يقتل والصحيح أنه يقتل ردة لأن العلم ما هي في كفر من قذف عائشة أمران كما نص على ذلك بعض أهل العلم التكذيب، التكذيب للبراءة التي نزلها الله تعالى في كتابه والأمر الثاني أن القوف في عرض الزوجة في عرض عائشة يعود بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه ولا شك أن الطاعن في عرض رسول الله يظلم كياب ويبتل لا يستثب قالوا أن من سدهم بغير القبض هذا إذا كان سد القبض أما من سدهم بغير القبض يعني ذكرهم بشيء من السوء دون القبض فإنه يؤذب ويجذب جلد الموجع ويلكل به التنكيد الشديد وقال بعض المالكية يخلد في السجن إلى اليموت يخلد في السجن إلى اليموت وألخص الكلام في هذه المسألة في هذا الباب وما يتعلق بالصحابة في الطعن فيهم بكرنا أولا قولنا أن يتكلم في عموم الصحابة يسب الصحابة أو يطعن فيهم بما يقضي كفر أكثرهم أو عامتهم فهذا كافر لا شك في كفره بل الشك في كفره هذا الصف كفر كما قال شيخ الإسلام فيه لماذا؟ لأنه تكذب لله ورسوله ويعود بالطاعن على الشريعة والإبطال هذه الكلية، الدرجة الثانية تكثير الخلفاء الأربعة، تكثير الخلفاء الأربعة، وظاهر كلام القرطبي أنه يحكي عدم الخلاف في أن من كفر كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم أنه كافر، وفي التضليل خلاف سبق ذكره. يعني سبهم بما لا يقتدي كفرهم بما لا يقتدي كفره ففي خلاف ونقل عن بعض السلف أنه يقتل وبعضهم أنه يسجّل ويجنّب ويؤدب حتى يراجع أو ي أو يلعب على تلك الحال ثم تأتي درجة ثالثة أن يتكلم في علوم الصحابة باللعن والتقدير باللعن والتقدير بالملاء بما لا اقتضي كفرهم بما لا كفرهم أو تفقهم ففي كفره قولان لأهل العلم في كفره قولان لأهل العلم ومن لم يقل لكفره فيرى أنه يجلب ويحبث حتى يراجع الحق أو يموت على تلك الحال ثم تأتي مرتبة بعد ذلك الكلام في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في عائشة حكينا في الإجماع على القاضي عياض وغير من أهل العلم أن من قذف عائشة مما برّاه الله تعالى أنه كاذب لا شك في كفره من غير خلاف بين أهل العلم لأنه مكذب للبراءة التي نزلها الله تعالى. أما باقي الزوجات فيه خلاف والصحيح أنه يقتل أيضا. لأن القذف في عرض الزوجات يعود بالطعن في عرض الزوج الطعن في عرض الزوج والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني أن قائله أو صاحبه كافر ويقتل يقتل من غير استثابه ثم تأتي يعني درجة أدنى في سبهم أو الطعن فيهم فيما لا يقضحوا في دينهم كأن يتكلم في أحد الصحابة بيصفهم بالجبن أو بالبخل أو نحو ذلك من الأوصاف المشينة فهذا لا يكفر ولكن على ولي الأمر أن يعذره حتى يتأدب مع فضلائل الأمة وخيار هذه الأمة كما ذكر ذلك العلامة الشيخ محمد بن طالح بن عثمين في شرح على اللبعة هذا باختصار حكم من طعن أو سب في الصحابة ثانيا آثار هذا الطعن آثار الطعن في الصحابة على الشريعة الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم له مسائف خطيرة ومساوخ كثيرة على شريعة دين الله تعالى أولا أعذكرها باختصار. هناك خمسة أثار شنيعة وخطيرة في الطعن على ناتجة عن الطعن في الصحابة أولا الطعن في الصحابة ينتج عنه الطعن في صحة نقل القرآن ثانيا ينتج أيضا عنه الطعن في صحة السمنة ثالثا ينتج عنه تكذيب مصوص كثير من الكتاب والسنة ورابعا ينتج عنه أيضا الطعن في ذات الرسول عليه الصلاة والسلام وشخصه وخامسا ينتج عنه فشل الإطلام كدين صالح للتطبيق هذه خمسة أثار على وجهه الإجمال ذات أذكر بعض النقاط تحت كل أثر سيلي أولا الطعن فيه ينتج عنه الطعن في صحة القرآن الكريم وهذا ظاهر جديد لأن القرآن أده الله تعالى أو أوحاه الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق جبره والنبي عليه الصلاة والسلام قرأه على أصحابه والصحابة حفظوه في الصدور وأدواه إلى من بعدهم، فالواقطة الوحيدة بين التابعين ومن بعدهم، ورسول الله صلى في نقل القاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا يعني سلمنا بالطعن في الصحابة أو في القدح في عدالتهم. كيف نثبت صحة القرآن وكيف يعني نطلعه إلى ما نقرأه من كلام الله تعالى تدخل الشكوك ويدخل الغيب في قلوب الناس هل هذا كلام الله تعالى ووحيه المنزل أم لا والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبين إذا حكمت بصدق الصحابة والصحابة هم الذين جاءوا نبي القرآن ونقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام من أين لك أن تتبين وأن تتثبت أن هذا كلام الله وأن هذا هو القرآن الذي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك طريق أن تتأكد إلا أن يوحى إليك، وهذا طريقه الزندقة والعيال فيها. طريقه إلى الزندقة، وقد يعني يسر الروافض ويقول نحن لم نطعن في جميع الصحابة، وإنما نطعن في بعضهم أو نتكلم في بعضهم ونعدل بعضهم ونثبت القرآن من طريق من عد الله، فأيضا هذا كلام باطِل. لأن القرآن نقل عن الصحابة بمجموعه نقل عن الصحابة بمجموعه ولا يقف عليكم أن حينما جمع القرآن بعض الآيات وجدوها عند بعض الصحابة فقط دونها مثل آخر آية مثل آخر آية من فورة التوبة وغيرها من الآيات التي يوجد عن بعض الصحابة وهم ذاكي لونزنا فسقهم الشيعة الروافض. فكيف تثبت هذه الصور أو هذه الآيات التي يعني وجدت عن عند الصحابة الذين لا يؤدلهم الشيعة ولا يرضون يرضونهم الشيعة هذا الأثر الأول الأثر الثاني الطعن ذي يؤدي إلى الطعن في السنة يؤدي إلى الطعن في السنة وقد شهد التاريخ بأنه الطاعون لأن الطاعين في الصحابة غرضهم من ذلك إبطال نقلت أو إبطال الشريعة ومن ذلك ما حصل من أحد, أحد الزنادق حين به إلى هارور الرشيد قبل أن يضرب عنقه أنه سأله هارور فقال له لماذا كان الصحابة رضوان الله عليه أول ما تتجهون إلى تشويه صورتهم فقال الزنبي لأننا إذا تمكننا من الطعن فيهم نكون قد أبطلنا الشريعة فإذا بطل الناقي أوشكا لنقول أن يبطل أو أن يبطل وكلام الزرعة كلام الزرعة الراضي يعني ظاهر في بياني أطري الطعن في النقل على السنة وعلى القرآن قال رحمة الله عليه إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق يريدون أن يجرح شهودنا ليرسلوا الكتاب والسنة ليرسلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى فالنبينا يسمحونا بأنفسهم ويخولون بأنفسهم من نز الصحابة رضوان الله عليهم هم أراد الصحابة في الآخر وإلا ما أراد يهدم السنة أراد أن يقف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام و بذلك ترفض درعتهم سلعتهم الآخر الثالث تكذيب كثير من النصوص في الكتاب والسنة الطعن في الصحابة يؤدي صراحة إلى تكذيب نصوص كثيرة. قد ذكرنا في المحاضرة الأولى بعض النصوص التي تصرف بعذالة الصحابة رضوان الله عليهم، سواء من القرآن أو من السنة الصحيحة. فإذا يعني سلمنا الطعن في الصحابة. فماذا نعمل بالآيات والأحاديث القاطعة بعدالة الصحابة ينظر من ذلك تجريد الله سبحانه وتعالى عن العلم إذ كيف يترضى الله سبحانه وتعالى ويخبر أنه من أهل الجنة وأنه من فوض العظيم على قوم مآلهم إلى الردة وعلى قوم كانوا يرطنون النفاق ويظهرون الإسلام والإيمان أمام النبي عليه الصلاة والسلام أرى الوافد يقول عن الصحابة أنهم كانوا يعني ينافقون النبي عليه الصلاة والسلام وأن أكثرهم موتوا على الكفر والردة ماذا تعمل مع هذه الآيات الصحيحة الصريحة في تعليم الصحابة هذا ينزل من إجريد الله عنه أنه ما كان يعلم ماذا يكون حال الصحابة بعد ذلك أيضا الأحاديث القاطع بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عددهم بوحي من الله تعالى لا شك في ذلك فالقدزين يلزم الغواب إما يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أو قال هذه أو وصف الصحابة بهذه الأعطاء عن غير علم بحال الصحابة عن غير علم بحال الصحابة أو ينزلهم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتباط مجزاة هكذا فتكون هذه الأخبار كاذبة ونكون قد نسبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكذب يعني يعدل هكذا من غير مجل من غير حجة ويظهر من ذلك إقرار الله, إقرار الله تعالى له علمه يقول يقوله من تعبين قولهم ليسوا لي أهلا من العداد وهذا كله ما قاله العياد الله كفر الضواء كفر الضواء لا تكتفيه رابعاً الطعن في الصحابة من أهل الطعن في ذا طرط الله تصل المشقة من المفاسد العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تتلمذ عليه تتلمذ ذا عليه بيت فسق ومنذ هذا ما يلزم أبوابه إن أن من كان أو من كان تحت يدور رسول الله صلى الله ويرعاه ويربيهم ويعلمهم كانوا فسقوا كانوا نفقين وهذا يعني ينجر إلى القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه شيئا من النفاق والكسر من أين أخذوا إذا كان التاريخ يشهد أن هؤلاء مروا بضهم النبي عليه الصلاة والسلام وكل إلىهم بما فيه يمنح، وكما قالت العرب قديما عن, عن المخ لا تسل وسل عن قرينه وكل قرين بمقارن يقتديه. فإذا قلت أننا سلمينا، وخاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين وكانوا فسقة وكان فيهم كذا وكذا معنى ذلك أن المرضي والمعلم الأستاذ في هذا الشصاء وذلك يسبقها يعني كثير من الناس إذا أراضي يطعن في المعلم ويطعن في الشيخ ويطعن في العالم ذهبوا وما استطاعوا لأن له من العلم ومن الشهرة ومن الديع ومن القبول عند الناس ما يحجزهم يحجزه وما يمنعهم عن استفوه ولكن في كلمة ذي حق ذلك العالم وفي ذلك الشيخ أو المربي، فيلجأون إلى الكلام في خاصته، فيحصل الشك في الناس والريب في حق ذلك المربي، أنه ليس أهل لأنو هذه بضاعته وهذه ثمرته وهذا نتاجه. الآن لما تشتري مثلا خبزه ولا تعجبه ثم أمام الخباز ذميت الخبز أنت ماذا لَمْ تَذْمِيَ الخباز ما ذميت الخباز لأنك لا تجرؤ على مواجهة ذل فتلجأ إلى ذل ما صنعه وأنتجت يداه فلا يشك عاقل أنك تريد من كذلك ليس يكعاقل أن الضواكس ما أرادوا الصحابة إنما أرادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا الأسقل يقول إمام مالي إمام دار الججرة إنما هؤلاء قوم أرادوا القبحة في النبي إنما هؤلاء القوم أرادوا القبحة في النبي صلى الله عليه وسلم فلن يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال هذا كل كلام إمام مالي حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابهم صالحين أو كما قال هذا كلام إمام مالك رضي الله عنه في بيان الطرق والحير التي لجأ إليها الروافض قبحهم الله في الطعن في سيدي الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله الأثر الأخير الخالف الذي ينتج عن الطعن في عدالة الصحابة هو فشلوا الإسلام كدين صالح للتطبيق أو صالح لقيادة البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإصلاحهم في دينهم ودنياه إذا قلنا أن الصحابة لا حتى وإذا لم يكفرونه حتى من لم يكفر الصحابة يلزم هذا اللازم وتنزلوا كل هذه اللوازم أنهم فسقوا، أن فيهم كذا وفيهم كذا، وهذا يدل من ذلك أن الإسلام إلى حد إلى لم الأهل يوم من الأيام وأنقض قذيه، وهذا من ذلك أنه غير صالح للتطبيق للتطبيق. إذا كان في عهد النبوة. وما ظهر على بابه رسول الله صلى وسلم رجال ظهرت فيهم المواصفات التي جاءت في الكتاب والسنه من ذكر أهل الإيمان والعمل الصالح صفات المتقين وصفات المؤمنين هذه الصفات ما ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال عاصر النبي صلى الله عليه وسلم تظهر هذه الصفات فيصير علي تعالوا هذا الدين عبارة عن نفس عبارة عن يعني كلام ونظريات فقط يعني تحدد أو تطبق في الخيال أو في الفضاء فهذا أيضا من الأفارسية التي تنتج عن في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم قد جمع هذه الأثار كلها وغيرها الأثار السيئة القبيحة العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضراني الشافعي الشهير ببحرة متوفى سنة 930 وتناثين له كتاب يعني قيم جدا سماه بالفتام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل يعني اقتطع بعض الكلام من هذا الكتاب قال رحمة الله عليه فاذا صح ذلك وجب حمله على احسن المحامل يريد يعني موقع من الصحابة من اشياء يعني من الاختلاف وما شابه ذلك فيحمل عليهم قال لان تقريره اي تقرير تسيق الصحابة او في عذالتهم قال يؤدي إلى ماذا؟ إلى مناقبة كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلط في قولهما والخلط في قولهما محال يعني التناقض في كلام الله وكلام رسول الله محال ولو كان من عند غير الله لو يوجد فيه اختلاف كذا. الأثر التالي قال فلما يؤدي إلى هدم أركان الشرع من أصله والإذراء بشارعه يؤدي لهذه الأركان الشرع من أصله والإهراء بشارعه يعني بالله تعالى ولاقره والأهل لأن الصحابة الذين لقلوا إلينا الشرع والتوحيد والنبوة والرسالة والإسلام ثم ذكر يعني شرع الإسلام قال ومثى تطرقت الأوهان إلى القدس فيه إن خرمت عدالتهم وربت رواياتهم وشهادتهم ثم قال وكان القرآن مفترض الأثر الأول الذي ذكر وذكر بعض الأيات وقال، وكان قوله تعالى أوليكم الصادقون ذكر بعض الأيات الى غير ذلك وزورمده scriptures وهذا الاثر الثالث الذي ذكرناه وكان الرسول متقوميا على الله وهذا الاثر الثالث الذي ذكرناه ثم ذكر وقوله خلق القرن قال هذا كان إشكاً وغاطلا وهذا في الأثر التاري أيضا وكان الخير وهذا أثر لم نذكره قد أشار إليه هنا وكان الخير كله والصدق والمزاة مع أعداء الله القادقين فيهم يعني المشركين المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بكر أثر الآخر أتوأ وصار جميع وصار جميع الأنبياء والموصلين المبشرين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كذا هل كل أضافية ذكرها هذا العلمة المحرير في كتابه ثم قتل قال وهذا في الحقيقة هو المقصود لهذه الفرقة الضالة التي ظاهرها أو ظاهر مذهبها الرفض وباطنها الكفر المحضور وهذا ما قرره أيضا شيخ الإسلام تيري فيه في الاقتطاع وفي غيره من وفي منهاج السنة رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علماء أهل السنة رضوان الله عليهم هذا ما يتعلقني أثار الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم فصل الثاني تعلق بنشأة الطعن في الصحابة وأهم الفرق سرقة في عدلته لو ترجع يعني أو نرجع إلى ونتصفح كتب السيرة ونسمعا في بعض الآيات في كتاب الله تعالى لأيقلت أن أصل الطعن الذي أخذته الفرق سيأتي ذكر الفرق الطعنة في أصحاب رسول الله أن هذه الفرق أوليما أخذ الطعن وسلفهم في الطعن هم المشركون مشركو قريش والمنافق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآية كثيرة تشهد بذلك أن أول من بدأت الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفض عنه وحتى ينفض الناس الذين يأتون إلى مكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجأوا إلى تشويه أتباعه لأن كل لأنه قريش كلها قريش كلها تقر بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وأمنته لذلك لم يفلح فيه يعني رمي بالسحر وبالكذب بأنه شحر من ذلك ما يظن على أن المشركين هم سلفوا الفرق الضالة في الطعن على عدلة الصحابة قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلههم انقلبوا يعني يتفكهون يعني مع أهلهم بأننا كنا نغمز صحابة رضي الله صلى الله عليه وسلم. قال لعل البغوي في تفسيره إن الذين أذنم قال أشركوا يعني كفار قريش أبا جهل والوليد بن المغيرة والعاطب بن وائم وأصحابه من مطرة مكة كانوا من الذين آمنوا من من قال من عمار زياد خباز من الأرض صحيح أصحابهم من فقراء المؤمنين إلى الأشراف والكبار يعني ما يجروني كالأذين قالت حكم وبهم يستهجئون ويروم الرذين يعني مرضى المؤمنون بكفار يتغامزون والغنز الإشارة بالجفن والحاجة خمز يعد طعن أن يشيرون إليه إلين بالأعلى استزعا وإذا انقلبوا يعني الكفار إلى أهل انقلبوا فاكهين فاكين معجبين بما كانوا يتفكهون بذكره وإلى رأؤؤم يعني رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء ضالون يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يرون أنهم على شيء يرون أنهم على شيء الآية الثانية ويقوله تعالى ولا تقل للذين يدعون ربهم بالغدر والعشير دون وجه خرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ستة نفر فقال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام اطرد هؤلاء لا يطرئون عليهم قال وكنت أنا وذن ورجل من هريس وذلال ورجلان نسيت اسمه فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه أنزل الله تعالى قوله ولا تطرد الذين إلى آخر الآية وجاءت في هذه الآية ما خرجه أيضا ابن جرير السند عن سلمان الثالث قال جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى تسلم عيوه من حصن والأقرع من حادث وضروب فقال يا نبي الله إنك لو جلست في صدر المسجد ونسيت عن هؤلاء يعني فقراء الصحابة وأرواح جبابهم يعني كانوا يغنزون في الصحابة بأن يعني بعض الصحابة الذي رائحة يعني مرتنة لذلك جاء عن يعني في رواية أن عويل بن حصن قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد آذاني ريح لقد آذاني ريح سلمان الفارسي فجعل لنا مجلسا منك لا جمع فيه وجعل لهم مجلسا لا نجمع فيه فنزلت الآيات نزل قوله تعالى وصلوا ما وحي إلى رب إلى قوله ولا تقرض الذين يدعون ربهم الغلات والعشى فقال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصابه بمؤخر المذب يذكرون الله فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم النحية ومعكم الممات وأيضا نأخذ عليكم قصة المنافق الذي طعن في قراء النبي صلى الله عليه وسلم قراء الصحابة الأثر لي أو الحديث الذي خرجه بن جريح لتفسيري بإثناد الحسن من رواية ابن عمر محمد بن كعب بن أسلم وقتادة دخل حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبو ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء من يعلم صحاب هذا وطعم الصحاب. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونة. ولا ولأكذب ألفنا ولا أجبن عند اللقاء هذه صفات الطعام الروافد يقول شر من ذلك هذا ماذا قال أرغب بطونة يعني يسم كثير أكذب ألسنا يعني يقول كلامه وما يتوقف يقول أنا ما لي فعل ولا أجبن عند اللقاء إذا لتقت سيوف جو هذا كلام يعني في مقابل ما تقوله الرافضة ليس بسبب يعني في مقابل وإلا هو سب والله تعالى كفرهم بهذه المقولة الخبيثة قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القراء فقال عوف بن مالك كذب ولكنك مناسب لأخبرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره ووجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدراً تحدا وركب ناقة فقال يا رسول الله إنما كنا صود ونتحدث حديث الركب يعني كنا يعني لهجتنا نجيب طريق فقط ما كنت نقص شيء كنا نجيب الطريق يعني نتحدث نجيب الطريق قال إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به على الطريق نقطع به على الطريق قال عبد الله بن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب لجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفتوا إليه وما يزلوا عليهم قال بعدها قد كفرتم بعد إيمانكم ويعف عن طائفة منكم سوعد الطائفة بأنهم كانوا يجرون فهذا أصل الطعم وبداية نشأته بعد ذلك هذا تعهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نستشف الطعم في الصحابة رضوان الله عليهم من بعض الوقت أذكرها باختصار يعني لأن الوقت ضيق أولاً بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط العرب ومحاولة قريش الأسود الإغارة على المدينة هذا يعد يتضمن طعنا في عموم الصحابة وعدم أداء الزكاة إلى أبي بكر الصديق يعد طعنا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وذل يتفع عليكم ولعل ممن ارتب كان ممن شوح الشيعة في طعنهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنه لذلك جاء عن جابر أنه قال قيل لعائشة إن ناسا ينالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقال وما تعجبون من هذا إن قطع عنهم العمل فأحد الله أن يقطع عنهم الأجر ذكره شيخ الإسلام خرجه في سلول وذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة وأيضا صحيح مسلم عور أنعو وقال قال قالت لي عائشة يبنفتي يبنفتي أم أن يستغفر أصحاب رسول الله فسبوه يعني في أهل الصحابة بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم ظهرت سب ظهر الصدم من, بعض من بعضهم، وكما سبق يمكن يعني أن نمسك هذه التهله بمن ارتدى ومن من عارض أبو بكر الصديق وأراد أن يغير على المدينة حينما جيش جيش أسامة وخرج، لكن يعني أبو بكر الصديق يعني خرج قبل أن يأسو لي خرجا في جيش وتتبعه. جيش طلحة وأنهى أمره بإذن الله تعالى أيضا يضرب الطعن في خلافة عمر في مقتره وطعن اليلؤل المجوسي حينما كان في طلاط الفجر هذا أيضا من سمات الطعن في الصحابة وما طعنه بحنجوري ولا بعد أن كان يطعن فيه بلسانه إلا بعد أن كان يطعن في لسانه، ثم تطور الطعن وظهر فيه خلافة عثمان رضي الله عنه، وصار الكلام علنا، وهنا ظهرت السبأية، صار الكلام علنا، وتكلم الكثير في عثمان رضي الله عنه، ونتج عن ذلك. محاصرة داره، ثم قتله شر قتلة فاستشهد صادر المستثبر رضي الله عنه. فلعل لعل هذه أصول الطعن وبداية مشاكله إلى أن جاء عبد الله المزباع الذي أصله يهودي، يعني بعض الشيعة يزون هذه الشخصية. لكن من كبارهم من يكرهه؟ لعل أخذ كتاب عند الشيعة ومعتمد في علم الرجال. كتاب رجال الكشي هو من القرن الرابع للهجرة جاء في كتابه ما منفطه عبد الله ابن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي, علي عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نوم وصي موسى بالغنوب فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وكان أول من أشهر القول بفرض إمامتي وَأَظْهَرَ الْبَرَأَةَ مِنْ أَعْدَائِي وَكَاشَفَ مُخَارِفِيهِ وَكَفَّرَهُمْ يعني من الصحابة قال الكشي ومن هنا قال من خالف الشعى يعني أهل السنة أن أصل التشيع والرد مأخور من اليهودية مأخور من اليهودية أيضا ذكرت نقطة مهمة في أصل التشيع أصل, أصل الطعن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا المشركين وذكرنا حديثا عن المنافقين وهناك أمر مهم صاد به المنافقون لا يقفى عليكم حادثة الإفك حادثة الإفك الذي تولى كبرها عبد الله بن سليم ووقف المنافقين تخرج بالنتيجة أن أصل الطعن المشركون والمنافقون ثم جاء بعدهم المرتبون في زمن أبو بكر السلبيع صرنا مثلوا في زمن عمر المجوسي أبو نؤراء قمنا في زمن عثمان وعلي اليهودي السبائي عبد الله ابن سبع قبّحه الله فمن كانت هذه أصولهم وهذه مطارهم هل يرجعونهم خير؟ وليس اقترب يلو تتصالح معه او ترضى منه قبل شد الطعن في الصحابه كثر اصناف العده اهمها الخوارج يعني من من تسوقون الى امه رسول الله صلى الله عليه دعنا من المشركين والمنافقين والمتصدين ممن ينتسب الى امه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج ويظهر ذلك في خروجهم على عثمان وعلي طعن في علي طعن في عثمان رضي الله عنه قبل والروافض الخوارج على فرقهم بما فيهم أبضية والروافض كذلك أو ما يسمى بالشيعة على فرقين سواء يعني الزيدية الذين يعدون أخف طوائف الشيعة إلا أن فيهم قدع بخيار الصحابة قد جاء في البحر الزخار ان عائشه ومن كان معها طرح وجلب بغاث بخروجهم على علي قد يظن بعض ان زيد اخف الطوائف لكن فيه طعن طبيعي ان ذهبهم ومراتهم وضعت لهم امراه امراه نعم لا تبرؤوا وليسكرون ابا بكر وعمر خالدين الشيعة في لكن فيه طوائف من الجلبيين ذكر في كتب الفرق فيه طوائف من الزريض ومسكت في أبو بكر وعمر أما طعن في باقي الصحابة فمعروف ومن ذلك وصفهم عائشة ومن كان معها بالبغان قالوا لفروجهم على الإمام ورجع في ذلك البحر الزخار لا أذكر يعني قال الصبحة لكن بداية الكتاب يعني لما يتكلم عن انترق الشيعة يركر عقائد في هذا. الوقت. أيضا من من فعل طعن الصحابة الباطنية الفرق الباطنية جميعا معرية والمصيرية والدروز والقرامطة كلهم طعانون لاعنون لصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك المعجزة عندهم كلام في بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه أهم الفرق والطوائف الطاعنة فيه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نضع أو نسبق الضوء والمجهر حول أهم الفرق من هؤلاء وأكثرهم شيوعا وانتشارا في المعمورة ألا وهم الروافض وإذا قلنا الروافظ نرود لذلك الشيعة الآن شيعة روافظ واحد ليس فيه شيعة يعني خفيفة أو شعة تقيلة كلهم يطعنون في صحابة رسول الله ويكفرونهم بعل أدعي عن الكلام حولها الرواب في المحاضرة في القارمة بإذن الله تعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجيدنا علمه وعمله وأن يرزقنا بخلاصة القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك الله وحمده أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبريك سبحان ربي رب العزة وعلى ما السلام عليكم المصالون والحمد لله رب العالم صارك الله في الأستاذ على ما أفاد وأجاد وقدم في هذه المحاضرة القيمة وبارك الله فيه وقد تلخصت هذه المحاضرة في مقدمة وفصلين فأما المقدمة فتخصفة في ضبط حقيقة صعن والثب ومفهومهما من جهة اللغة والاخطلاح وأما الفصل الأول فكان الكلام فيه مرتكزاً على نقطتين مهمتين الأولى فقم الطعن وسلب الصحابة رضي الله عنهم وذكر خلالها أقوال بعض أهل العلم في ذلك سواء في من تكلم في واحد منهم أو جميعهم ومن أهم ما ذكره في هذا الباب نقله الإجماع كما نص عليه غير واحد من أهل العلم على كفر من كفر جميع الصحابة أو معظمهم أو فستقهم جميعاً أو معظمهم وكلام الرمى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله منهم من فوق سبع سماوات ومن النقاط المهمة كذلك التفيق بين من يكفر الصحابة أو يفسقهم أو يسبهم بما يقتضي ذمهم ونقصهم من جهة الحكم على فاعله لا من جهة جوازه وعدمه وأما النقطة الثانية فذكر فيها أثار الطعن في الصحابة وذكر أنها خمسة أثار وذكرها وهذا مما يوضح ويبرز الأطار السيئة والمشينة من جراء ذلك الطعن وأما الفصل الثاني فيتعلق بنشأة الطعن في الصحابة أنواع الطاعنين فذكر أن سلف الطاعنين هم المشركون أي مشركو قريش وكما جاء في المثل ولكل قوم وارث وذكر كذلك بعض الأدلة على طعن المشركين في الصحابة رضي الله عنهم ثم ذكر أنواع الطاعنين ومنهم السبئية والروافذ والخوارج والباطنية والمعتزلة وكما ذكر جزاه الله خيرا فإن المحاضرتين الباقيتين في يوم الغد وبعده بإذن الله جل وعلا ستتعلق بهذه الطائفة خاصة وقبل الختام أي ختام هذه ختام هذا اللقاء أذكر وأنبه على نقطتين مهمتين الأولى أنه كان من المقرر أن ينشط هذه الدورة كذلك شيخنا أبو عبد الباري عبد الحميد العربي حفظه الله تعالى ولكن لظروف خاصة تتعلق به اعتذر عن الحضور مع ظرف آخر وهو حال الأحوال الجوية في بلدنا الجزائر حرص اللهم من كل مكروه النقطة التامية أن برنامج الدورة فيه تغيير طفيف من حيث التوقيت وبيانه أن المحاضرات ستصبح بعد صلاة العشاء بدلا من بعد صلاة العصر ويبقى توقيت المغرب كما هو وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا